آياتُ لقَوْم يوقِنون وَختتِلَ في الَّلِ وَمهارِ وَمَا أَنزَل اللهَّهُ منِن السَّمائِمِ من الرِزْقم فَأَحيا بِهِ الْ الأرغَ بَدَمَوتِهَا وَتَصْر ف الراحِ آياتةُ لِقَوْم عقِون تِلكَ آياتةُ الله نَتللهَا عَلَكَ بِالحَّ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون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 مَا وَرَائِهِم جَهَنَّمَ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ آكَسَبُوا شَيْئًا وَلَا ما اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 يَومَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ترجعون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 وَخَلَقَ اللههُ السمواننتِ والالأَرضَضِ الحَقِّ وَلتُجِزَا كلُلّ رَفْسم بِمَا كَسَبَت وَهُم لا يغْنّون أَفرَرَأيتَمَن التَّخَذَ إلَهُ هَوهُ وَأَضَهُ اللهَّهُ على إِلمِ وَخَتَمَ عَ سَمْرِهِ وَقَلبِ وَجَعَلَ على بَصَرِهِ غِشَوَ فمَ يَهديهِمِ